يا دموي ليه تجري ليه تجري على خدي راح يعرف سري ويضلهم وقدي وصددي اخضعي لو تجري يا دموي يا دموي ليه تجري على خدي راح يعرف أخذوني لو تجري الدموع قل كيف قلبي هو اللي هيخوني اراك حبي وعمره اللي لو تجري يا ابو خليك في قلبي هو اللي حبي وعمره ما يخوني اللي لو تجري يا أسراري ويار في المكتوب ويفدني ويداري ويحب سلوعي لو تجري يدموعي <تصفيق> لو شافك المحبوب هتبله أسراري ويار في المكتوب ويفدني ويذري وحبه تلويعي لو سجري يا في كل عزال رح يشمتوا فيها وعيش حدين البال من اللي فقدية وتمتبش موعي لو تجري لو تجري يا دموعي